إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضلل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بصان إلى يوم الدين أما بعد أن تفصيرك في القرآن كريم كرها بسبب أن نقول الله ونا آياتك بعد من سورة القتل سورة القتل وصورة مكية Allah allahum tabarakad ta'ala Bismillah Allah bihissankum vallaha suratam Allaha so'a arrahmani Naharista am ka hii grud Allaha so'a arraheem Naharista gar, naharista na usi, ye, ye gar ka hii mu'mininta Allaha naharista mida mu'mininta usii yli gar إِنَّا أن أنزلنااه وسودّ إلى هي القآنك في القتل سود وما أدراك وما وحا ليلة القاتري قد هاب كذا أي صدةلي ونا عاك معك بسي نغ صوب ما وحط ليلة الق قدريد العب كذا ليلة القد قدريدهب ك خير ك تنزل الملائكة ملائكة والسودك والروحه وقالها من كل شبرين والسودك فيها الليلة اسمحنا بإذن ربهم رب يقول إذن كيسا يكون سودك أنا رب يأوفى صحينا من كل أمر أريد لما أنت سؤال قدري أيين الله سودك سلام نبدل يوم إليهية ليلة أسوء حتى مطلع الفجر فجر كبير شديد سأنتي لغرقار إليه وإنه سبحانه وتعالى نحن نقوم بإعادة سورة دعا نبوهر قرآن كريمك إلا سوء ديشي هبينك ليلة القتل هبينك أسا لسوء ديشي محلولك إلا هبينك أسا law waxa lawada ogsoon yahay oo dhammaan dadka quraanka ka warta baa og yihiin quraanka la laabtan iyo sadax sanow nabiga ku soo degay salawatu alayhi salaamu alayhi mar aya mar daw ayo mat sura marka halkaan sarena la soo wada beddel wax hal walba اصب جملة واحدة على لوح محفوظ كالتي، مركان سا وعلى iraahi wa ina ana subhanahu wa ta'ala sido suratul furqan ku sheegay wuxuu sidaas ugu doortay quluubta quraan ku noqso subnaad ah oo hal ma aan dadka loowada keenine in taaya soo degto alla wa allah fiina la khiftiin ma'naana la khiftiin luguna dhaqmay abaahi kala iimaana surat kala suudegi markaas qur'aankii wuxuu soo dhaqmay stirmay ayadoo saxaabada hordayda sida maalind oo kale u yahay oo ay garamayaan siri ugu soo daayda ha buuta la garay in loo fahmay marka qalmara laga soo dejiyo la xaqdu ca samay udii ma ku talo mere beetu al izat beetu al izati ayala keenay sadax sana halka saa ku ciire bisha Ilahi wa inaibu ila subhanahu wa ta'ala shahr Ramadan alladhi unzila fil Quran bisharatan wa bish-Quran kal sawdajiy markha habain ka Quran kal sawdajiy wa habain bishahr Ramadan kamita wa li ba ahadith sallam Ramadan قال تعالى اوه يريد ان انزلناه والسور دينا القران في ليله القدر وقدره قدر لابد معنى الله الاستعمالها كما قلت وقدريده و معناها اسم المولجيد هلكا لقدريده او قدريد حال المولجيد و Ayala Catara, Markasa Mala Ikti Kushataba had Loshera, In Taso Robert De Hada, Malagiv Rob Hilzarnaya Lu sharing, Meru could the Hay in Tasso of Nafta Lagatadi, Malagiv Helsar in Taso Gafanaflu Afulfin, Malagiv to Helsar in بابكيكو هل ملكيكو هل صار معايا لو شيغي بابكاسا ازوراي ملكيكو هل صبون هل صار معايا لو شيغي كريستغا انت صالحنا قفب انت صالح سينا وحوي وحكاستو سناداس غديها طعيدا انت جيغيدا انت ريسيدا انت ازوريدا انت وهذا ما قلت لك وليس شئك الملائب في شغل الله سبحانه وتعالى وهو ليلة القتل وحاعد المسيح عبداليين سورة الدخان وإله أقول إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذري فيها يفرق كل عمر حكيم وهذا ما قلت لك على سارة عمر صاحب الله ارقى استحيى مو صاحبها لين كاسه كرصاع معناها اصبرك والله استحيى علاقتي وعكرو قدر قدر انشدني فخرك يا مستر قددرا قددرا ايا قد هون قوسميت سيدا نهر يا النهر اللي بي اسميتو ييه سيدا شعر يا بي نهر نهر قد قد و اسكو رد ميد ان ان جنو الى القرانك في ليله القدر شرفتها وهناك قدرية ليلة هذه السودة إنه جملة تناليه السودة وما أدراك معاك هو بيسيين نبغة صوبار مال وما أدراك نبغة صوبار معاك هو ما أعطي الليلة القتل وهناك قدرية هبين كده إلهي يا شبه الله وغير الليلة القتل وهناك قدرية الليلة هذا خير وعمدك خير بدلا من ألف شهر يكون بلوقف. Habeen kaasleey luul qadrigay wa haboon kumbiro ka khair badan kumbiro ka khair ka kumbiro kumbiro إلى إداره حكام سمو السنه وحقائر باله حكام الى بالسميه وريداء سياس ترادت ما بيننا صوبان صلى الله عليه وسلم طوران خاص بقرحه ما بقى يكون جيتو ما دام حبا معين الابين يكون جيتو طوران كبر دالتي طوران كبر دالتي حبا يكونت الى إله برية أذكار أقنى ما انتقيمك السحامة الحديث بخاري ورسلي وعاكوثنا نبغي أن صوبان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل قفك حدوه هبينك ساعدوه سميت ويالله حدوه هبينك إلا ديستان هبينك سوى حي ماركة طبانكاس أيقل نبغي هبينك أمو المريك فيبقى الحجين قيل وسحناي قيل وسوچي يعني بظل لكن اذا بقل العشر احيا البيده حريمك عبادكم نوريدي وايقذ اهل كل يسبحان عطف ايلكي سواك حنا سناي گوتي وضحلو كو دووب سراي معناها تشودي ماركا الواهبين أ streamline هديت لييل مكاين جائي واحد وقفته ايد ايس كرة صلة. كاي الباقة بيتسم عبادة بيدصلة ابادة الباقة بيتسم عبادة بيدصلة ف mesures ايد ايسكرة ما عليك فنزي لغوشة غي staduqadesр واحد ايس كرة خ hazardsقك ندارك اللي يكون مريد الى الوحل سبحانه تنزلوا الملائكة واروح ملك الجبريل نسجارو سودغاي وحا وعدو خاص على الامر روح ملك الجبريل يرجيده مرائبتي سغودانكاس وسودغاي ملك الجبريل مسجارو سودغاي في حال ليله السعيد هل حابين كاس بوك خيرك كلش الوي مرائبتي ما كان الى رصو وغلامه الى ميدان بوك باذن ربي انه يكون اي ناشي اي آل ايا وان رب عفا صحيح بإذن ربه رب قد إذن كيسي إرادة بيس أيينكو سؤد دقاء من كل أمر من أجل إنفادي كل أمر أرن كستا فلنتي سينا لسؤد دقاء أرن كستا وصنع داس إنو الله وطلق علي فلنتي سأيين لسؤد دقاء من كل أمر من أجل إنفاذ كل أمر وقد قدر في تلك سنة أرنكسطوه سنة دعاصل لك فلنتيسي سلام ويبدأت هي الليلة داس بحالة رجلة لبعنى المفاصرة الليلة داس السلام تأبوا بلا ملائكتي أو وحي سلام أيام مؤمنين طائعوا إلى هذه السنة لكن المؤمنين تهى أي الملائد السلامية والسلامية الضوء ماذا أسأل الله إبادة سنة؟ معنى هذا الضوء سلام أي صالمة ليلة سوى متى نبتقى الشيء أكل نبتقى الشيء من كل سوء وعلى رجل الله يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا الشيطان كم أعوذ الليلة سنة وثمان إِنْ وَقْشَرَا صَمَايُو مَأْوُدُ حَبِينْ كَاسْ مَلَائِكَتِي يَا سَوْرَةَ دَغَيْدَةْ وَقْشَرَا مَصَمَايْ كَرُ لَا بَلا سْمَعْنَا وَنُفَاسِرَا وَيَا حَبِينْ صَالِمَةْ أَوْ مَنَاطِقَ الشَّيْ أَوْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ كَنَاطِقَ الشَّيْ أَوْ شَيْطَانْ كُوسَنَا وُدِغْنُو خَنَا صَمَايْ وَيَسَلَامُ مَلَائِكَتِي حَبِينْ كَ خَوَابِينْ سَلَامْتُ بَلَنْطُ مَلَائِكَتِي أَوْ وَحِي سَلَامَيَانَ سلام النبدة اليوم هي الليلة حتى مطلع الفجري فجركت على انت اللي كانت جارة سلامه فجركت وماركوا بشقواة بمعطر ليلة القتر ليلة القتر إذا كانت الرحض أين بعده إلى أيها البرئ انت عبا حينوه وقالك أبواتك أسألتنا وقالوا فايدين عبادتهم أكثر كباران لقائلها حلقين قبل الله أبطى الوقتك أسألتنا حلقوكم بمعطر وقالوا بالله أبطر بيقراحه تعليلته كفي وابل رو الى اي وهويام قدرا وغليه طبعا قدما هذا ما داينه كثرت تفسيروا سوره لم يكن سوره البينن واليره سوره لم يكن واليره ايها وسوره مدني دليل عداه الا اذا ان او حديث امام احمد بالله سحابي الابين كري ماليك المعامر ابن الثابت ماليك المعامر ابن الثابت الأنصاري وعي لمرك يسودك تي سورة دام لم الذين كفروا من أهل الكتاب ملك الجبريل رسولك اويمت صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل وقويري إن ربك يأمرك أن تقرأها أبين إنه هو إن ربك أمر صوره ان قد دول اقربا وعبيد الكعب قد دول اقرب ساس ربك امر النبي صلى الله عليه وسلم نبعو صلى الله عليه وسلم ويرى عبيد ويرى ملك جبريل اى شي قال wa quraanka laga soo dhiibniya magaciga lagu sheegay oo u bay saasayni fadmiye oo bay oo bay hal ugu dulaaqay magaciga lagu sheegay mesha qala nabuu kana fadka oo iska buulay annaha fadwa fadli wi waxaa tusuur karmaan in rabbul alamina magacaa sheego abaa lagu qiimeeyay wari ee xadiiskan sirki sir bukhari iyo ايها وريدك رسولكم صلى الله عليه وسلم اوي ابن كعب وانصار المكه صورت الى المدينه صدقت وانصار الصد مر كوي ابن كعب اير الرسولك كير الله ا امرى صورتا من كتب ذو اقل كيد ابن لك رب ما يك مكعب اوي نوي نعم او البخاري ومسلم كسوكم مر كصورتا او سوره مدنيه بسم الله, الله, با. الله اللهم بعي سنسورة دانكو بالله الله أسو الرحمن ما حرست بود الله ما حرسته هذي الله أسو الرحيم ما حرسته الله حرسته هذي لم يكن الذين كوي ماء سماهان كفروا قلبي من أهل الكتاب أهل الكتاب حال أيهي إيا الله المشركين كو إلهي مشريكي إليه وثنيين مفقين كو كالسولية مع السماحين عما هم فيه ويقصوا قنائين من الكفر وشركها حتى تأتيهم إلى لا أي إيماني دي البيينة حجاء رسول رسول إلهه إيماني رسول كاسم من الله الله حقي سكاها دي رسول كاسو يتلوك أقنية صحوفا ورقضه اي ما في الصحوف وحكتبت صحفة وحكو الصغان رسول كدو الأقينة. رسول كاسو يتلوك أقنية صحوفا اي ما في الصحوف وحكو الصغان صحوفتاسو مضحرة لكظهرين ومن البادل والكديد لكظهرين صُحُفٌ صُفِيًّا صُحُفٌ دِحْرِيدَ كُتُبٌ أَحْكَامٌ وَطَرِئَ الْقُصُوَانْطَايْ أَيْ أَحْكَامٌ مَكْتُوبَةٌ وَطَرِئَ الْقُصُوَانْطَايْ كُتُبٌ تَصُقَيْمَةٌ طَاسًا لَا خَضَافِيهَا وَخَلْفُ مُنَخَضَعُ سِرْكُ جِرِيدْ وَتَفَرَّقَ الَّذِينَ كُوَيْمَ أَيْسَلْ كُلَّ دِينْ وَتُكِتْ fi amri muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma baga arim kis kuma kala tagino isku waqala af illa min ba'd ma ja'at mul bayyinatu hujji habib markay utinit ka gabal bay isku qirafe wa amru man allamru ayuk pa ka ya ta illa liya'budu allahu allahu ilayhi aabidan o kali ah ya'l مخلصين على أي أغاريين له أن الدين الضعب ينفع على كل حقيام تمام دينها بعض دلقاء ويقيم الصلاة صاد إلى أغان ما هنوحك للما أمرين ويوتو زكاة زكاة إلى سيان ما هنوحك للما أمرين وذلك الذي أمر به وعلى أمره دين القيمة ودين تطوصن إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ كُلَّ إِلَٰهِ غَيْرِ اللَّهِ إِلَٰهٌ ثَانٍ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ وَثَانِي يَنظُرُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ مَأْوَاهُمْ فِيهَا يَكُونُونَ خَالِدِينَ حَاضِرِينَ عَلَىٰ أَيِّ قَوَارِضَ فِيهَا النَّارُ تَغْلِي يَوْمَئِذٍ هم شرر البريهتي ومخلوقك هو شر ترضى ان المدينه قد عامروا حقر رميين باقوم تحقق الرميين وعامر الصالحات اعماشه ونكسن ابنها قسميين ورائك قوا صنا وهم خير البريهتي ومخلوقك هو ابو مؤمنين تعاب المرطوده Inda rabbihim! Rabbi kaud ehti saabubu aga almarin'a Jannaatud admin Wa nagaadiga chanloonki saab Chanloonki anlagal kulein on lukunna kaanha Chanloonki ka, saab tačrii saab aridu min tahtiha Chanloonki hostuud al-anharu Wabiyalki akbar taaha ei ei رضي الله عنهم مؤمنين تاس الله راليه وكرمه قضي وردوا عنه أيبنا راليه وكرمه قضي بما أعضاهم من أواع الكرامة وحقوسيه وكرمه ذلك على المرين تاسلسوا شيئا لمن تفكي يغوث سبنة الخشية ربه لا تبغي سكعب صدي إلهي وإنه سبحانه وتعالى أخبرك أنه يقول يقولون أنه يهود والنصارب <سؤال> يقولون أنه مشرقين والوثانيين <سؤال> والسنب أما هل ما قد أردت سنب يد آبوده أما هل ما قد أردت سنب يد آبوده سنب يد آبوده بما هو سنب يد آبوده قوة ايمان ما ايسان ايسان فرصة يتمان تغفقها وكيف لكن وحي اب مركي رسولك إلا ييميري كفوقا الا مكاس حقنا والوعد حجدي وا لوغو اوبي وخ دم جايكم لكن ماي سي يييني مركي حقي او ييميد قار دبان حنن تو ديكو ما خدي게 سبحانه لم يكن الذين قومي سمعا كفروا غروي من اهل الكتاب أهل كتاب حال أي قبا ينسيه لوهيه كوهيس غاليوهي إياوه مشركينا كوه إلهي مشرك اليه, إليه سامياد حامو ده منفكينا كوهي كسو لي يمعي صلاحين عما هم فيهي من الكفر وشرك وحاق أيكو السقنايين الكفر يشرك كسو, أي كسو ليمي وإذا الكفر يسي قربة ماهاني هنون لكسو حتى تأتيهم إلى أي إيماني دي. حتى كده يقول إيمانا معهم وهو المحكي شيء الحكاية يرى يقولونها حتى تأتيهم إلى أي إيماني البينة حُجَّدَعَة ومعينة حُجَّدَعَة حصولهم إلى أي إيماني كم بدلون حُجَّدَعَة مركب ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرآن كواطع إلا القرآن كما يريد سو دجيي تفسره هو الله فسر وان لد بينه حتى تاتيهم إله أي إيماني دي البينة تقع رسول الى من الله الله حقي سكاوي و الله مصطيري رسول كسوتو اقر يا أي ما في صحف رسول كان صلى الله عليه وسلم وقد وققر ما كأفيتين وقد لكن مصحف كالقران كان كأفين وصدق رب كأفين وققر ما صاحفت دشو كأفين يصحف مرك صحوفا أي ما في الصحوف صحفت وققر أي أفين يمدون صلى الله عليه وسلم رسول كاسوية وقنا ما في الصحوف وققر ما وَعَوَيْ وَعَجَمْءُ الصَّحِيفَةٍ وَهِيَا الْأَوْرَاةُ وَوَقَنَهَا لِلَا الصَّحِيفَةً وَوَقَتْ مَرَكَ وَقَنَهَا وَحَكُقَوْقَوْا ايو دوش عصاوه كأخيري صحفتها سو مضحرة قلت من الباطل والكدي بأن إيا باطل لقد ضحيري حرف قلت كمتشل صحفتها سو فيها صحفتها بحدي كطب أي احكام مكتوبه احكام القرائق كتبه احكام قران كتابك وانك احكام قرآن او ترى القرائق كتبه بل العلم كما الواحد ايدين قرانك كتبك ده اول حاجه مثلا فيت القرائق او قرانك كتاب الدهر كتاب الصلاه كتاب الزكاه كتاب الصيا كتاب الحج كتاب البيع كتاب النكاح كتاب الچرايات كل واحد حط صفه راسه بقى مركه اكتاب احكام كتب والمركه لفيريو وكتب معنى اكام كدوا مكتوبان مركه عملت كتب سيده وودو ده او واخا كرا قران كان ايوا واخا كدحيره كتب مركه لفيريو واه وين احكام تو سيده اي كتب اكو هاو حتر احكام المطلوبه سقوط صافي او سقوط كنتم احكام لا يكون سغنت هاي كتبته قيمته سان اتوص ان الرجال ليس في حدا ويحافظ الوقت واحط احكام تاس لجميع الكرام لانها من عند الله هاي الله انتي سيك سوفت كانت واحنا ما نشاس وخير ان امرال شيء واحنا افكر مؤمنك وقت جئوني يا هي ايرو كبرار حسين يا مهم شرطي سراك عبصوب الهي انت صرح الصابرين او اس حسابي وامهم ذكر افكر وحواد كبريا غوران وحده اللي جايرين مساء المركعفر الرماد وامهم اي تاكفكم مؤمنك دين وبرمسكحي سكوفك ان هذا ان اساسي نو Smitekuve, idehibuine suhanawata ala, hookitavkise Ta'ala, edi, ehe lukitaavka, dakke juhude, ehe dakke nasarana, gala ini, čehenemene gera japuna vara, jah. Märkad, et see ei ole kuvaro mešas anableni ja fernal, hoheitai, inet uvetu, ehe lukitaavkas rabur ala, minu kuhulmi, iregi, Kafara, kaffara, nate gera japuna vara, ta ei Ine shiigani yal kitab Allah usod dechi o taurad injil aha ine haistahan rasul Allah usod de re o nabiyullahi musel yehud garaham reedbine israib oman Allah dirai wa awa ye reedbine israib rasul ki loo sod de o nabiyullahi musa ha ea rasul ki nabiyullahi isa Kittab ke paak Allah wu soobayay oo aha iyo injiin ee yarasun ke rabuu aha nabiyuu Allah Muusa iyo nabiyuu Allah Isa inay raxseliisaas ka sheeganay kuugu fasmuu ha ka faa'iideeyde ke paak ar-rabbul aalamiin ku soo اكون فق طالب ترى الطم فهمته حطاما راعي شاقه صره ان الدون الى مرقه الى دغه تمني هل اللغه بدال عليها سر الجديد سلام الله باب او اي تغيرا كبر ربنا وحي تفهم محاكم إيه دكو الله صوفياتهم إبادة إلي عالودي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربعنا من دون الله والمصيحة بنا مريم إلهي ونهو الله شكاك قلوم دهودي إيه صوفياته دهودي يخبيه الكبتان فهذا ما هو مهم فنصدحانه مهمكا وقصدنا واحد فإنه تفهمتو مركز إلي عالوديين قلوم دهودي ده. ما أي إلي عابد ينقى قام بي ما أمسني ما يسن أمسني إمام ترميد وعوه لي رسولك صلى الله عليه وسلم أديم نحاتم وقامت أها نصارد مركو كدل أخي آية سورة طولة إلو يرمى كمن نعبد ما يمنع عابد كم قل ماذا سنجل عابد يوقع وعيسل عابد ما أمن عابد رسولك ترتيم وحي لا هي حفر مي ماينين حلالي جرتي وحي, وحي لا اه ايلا سائلابه مركه حدين قولت لله كيف يسعود او او سمبه انه قوم سمبه وهعده معنوي الاسامي حدو لله كيف وإن كده ما عابدنا ما كدفكو أدوه إذا ده إلهي قريبكي سؤال الصمياء أسوصاً أدريك إن شئ يسعى إليه ما عابده وحباً الصميم ما حيالي العبرتو بالحقائق والمصمياء ما شخدوكو بأي أمام المارينة وشئ حق الكديسة لا بالأسماع مع المرحيات ما, ما بقول أحباً الترمى وحباً أدوه سكو ما كأعونه أقول دمبين تنكالاتي مهينكا ايه الى يغوب على ربعايتها وحيتا هي انو ما بده ما انت شحرك يكون رايح يكون قادرين وحا لقى كتابك الله اسودنتي ايه كتابك اياك هو ادمه حدك لكن انت شقد الوله بيكفك واه كتابك ما يكون بكم الله بسلحه qa shaq ee in le deciyo oo in wax la xalaaleyo oo wax harriimo wax Allaah xalaaleyay sifaf Allaah ku saasa jeedama ku kufiye taasna waa mid ayado ma ilaahay in irahena wa qara shaqa dabka nu'aasa oo waliba ayagu inahay karkiis caabudayee haqan an ogeey inayeen dabka ugu qasaarada badan waa dadka cagaabku u waajigay fariiqan hada wa fariiqan haqa alayhim ad-dalala innahum muttaqadu ash-shaytan innahum muttaqadu shayatin awliya wa yahsabuna annahum murtadun ilaayhi khashaga fariiqan وقوى الشيادين تغراءه وحين أمراه ريان إليه مسيه موراه السنة إليه قيف اسعابيه موراه السنة إليه باده يسيه وقوى أتفعوا قصارة على مرح وإله أوليه قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا ما ينكدوه هرنا أضطكا قصارة على مرحبا الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا وضعك أدونك عملك في الدريقة حقها كاللومي لكن أيضا يستطع إنه عملك صحيًا ونشرية مركو الله نعيد وقتطرة إنه قدك بما كبه هذا إسلام لماذا كبه هذا هذا سيستطع هناك هاي قال تعالى إلى أعيره وما تفرق الذين كوكبك لتبين وطلوا كتابا كتابك اللي سيئي أي في أمر محمد دوي. نبي محمد ابن تيسا كوباك وما تفرق الله من آياتا نحيكا له لا معنى لهم فصيرا معنى كوباك وحي تهاي أهل كتابك نبي صلى الله عليه وسلم انتان الله صوت ما اسكو القلافه نبي حقا انو يهي نبي محمد اللي رأى صلى الله عليه وسلم إلهي صوت ديرين دون. كتاب القرآن كونس ودجين دونه اينواج تانيل اقراعه ساس ما اسكو القلافه ما يا صوت وصور سما النبي محمد اللي صلى الله عليه وسلم ووجه لله مركاسه خلاف بك يم بير حاسم ان مو دراد معناها لالا حافك مارق الله يطي يوه وين ما خا إنه تمام حلو دول قالان في طقس و فرحان ما يرنا واسكو خلافه وهي قالك دونايي معي سو فرحان واسكو خلافه الى مذك دونا بك طقس لو سوتجي ان الله كلجي سلاعده حلك شرقي و وهو أعلياً دروق الناس يقول إلى سدية صحابي الغوريين حديث كيس أعيان نميقوشي يهود تضباطني كوفرقوا إني إنما قدين ما ساردنا أعيان إنما قدين تضباطني اللفرقوا أمتهم أمت المحمدنا أعيان مقدون تضباطني السبب ما ركات تاسم معين روحي تاي ما ركات حق عداده إلي هاي كتاب سوده جي الرسول صديره وعواجبك أبقى فقط هل إله إلا على وجهه غصولك أسم الله الله أو كالجيس أو عن الإسقلافك سأسوى هذا إلى العيور السبحانة وما تفرق الذين كووا إسكماء إسقلافين وطم كتابا كتابا كاللسيين أي في أمر محمد بن إسكماء إسقلافين من بعد ما جاءتم البينة حسنًا يا عبيب مركبوا تمت كذب وما امروا ما امروا الالهي مروا ان يكفار كفار مشركين ف وما امروا الا ليحدث الله الله بنعاده كلي حال امر مخلصين حال أي, اي كل يليه له الا دين باعد حنفاء حال اي كل يحل دينها الله يريدها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 ويدينك الى اله يوتسا اراهي قر كنا سبحانه وتعالى بكر ان الكتاب يقيكم اياك وحاي سميين اي حق اله ينعدي اي اراهي وينهو شيغا سبحانه وتعالى مرق حق الضاري الضمر وحلقات دونا بكر اي اقف صامت ووجه الا كدوناي راع يا قال مرئ في لمد لقيل وفرق في الجد وفرق في الصحيح أي awal marrtii loo sheegay wihi adoomada laga doonayay iyo diinkii saxda ah markuu sheegay dadkiina qayb uu ilaay diinayda u من sheegay ilaahi subhana in الكتاب dafa kafaru galuday min ahli alkitabi hal hina alkitab yahudiya nasara iyo al mushrikeena kuwa ilay mushrikiye ale fi nar jahannama أولئك هو السعر يهود والنصاري المشركين هم شرق البريد ومخلوقات هو أغشاق البلا إن الذين بدك آمروا حقرهمية وعمروا سمية السالحات المشركين أولئك هو سرع هم خير البرية والمخلوق إليه هو هو خيرك بلان لذلك قولتاً حقاً كرميه حمناً ربي وهو غير سميه جزاؤهم مؤمنين تعبالمرين تود عند ربهم تعبالمرين أما كحالي كحالينا جزاؤهم دميرك هم تتكحالينا أما لو أحدهم تعلمتين جزاؤه هو مسترك لا أعرف أن جزاؤهم مؤمنين تعالى المرين تقول عند ربهم رب يقول اكتصى اغوى اما عند ربهم رب يقول اكتصى آل اغوى المرين تعصوا يقول سبنا تعطي جنات العدن ونقاديك چلوين كيسا تاچري چلوين كيسو تاچري اي من تحت اهوسته ده الانها روحية وبيركي افرطا وبيحانا وبير بيه وبير مالقا يا ويري قطران محمد الهيكو شارك تشاموينكا سو من تحت يا تشاموينكا سوستودا خالدين حالاء قوارتونه فيها جنوين كسحلت أبداً وليقود رضي الله عنه إلى هاي راضي أيوك المقضي وردو عنه أيبنا راضي أيك مقضي أي ربك المقضي أي بما أعطاه من الله الكرامة وحا إلى هاي سيئي المعيارة الكرامة الكردوين وعيكم قنعين الحاليك المقضي Dhalika wal marintas in man qaf ay usna bay khashiya rabbika wa radgika baqai wa uqu an Abal ya yuqu karibika hay dhalika wal marintasu liman qaf ay usna bay khashiya rabbika wa radgika baqai tafsir surati idha zulzila allah naji sayanku bilaba sura ba Allah sõn r-rahmani naha riste gud, Allah naha ristaha ade Allah sõn r-rahmani Allah naha ristaha ade Idae zulzila til ardu, bulka marka laulul Zilzaleha luluddeh uu manasib ka Wa akracha til ardu, arlaaduna aiseb bichido Asgala ha, laisiyad keidio amuad di iadadki am kuasna aibanaan kusab bichido الله قال الإنسان إنسان كيف يرهده ما لها أغلب المحاق السبنة يومئذ ما لنكاس تحدث أغلب وحي كوه رمي وك الشيكين أخبارها وراركي وحي أدو الله بكر كيف يقول سميعيين ربك بسبب أن ربك ربك أوحى لها إنو أوحي ودي سببتي أين أوه رمي يومين ماري مكاس يسدروا الناس وضكوا يفوليانا وكسوا الدريريان من موقف الحصان ماذا حصانتا ايه يكسوا بقاقيني كسوا الدريريان اشتاة انكوحو حال ايه ليورو سلوة تصح ايه يوسو الدريريان اعمالهم انا ليالكو أعمالهم أي جزاء أعمالهم أعمال يلكو دي أبالكو دي أبالمرنتو دي فمن يعمل قف الله قف يسميه مثقال درية لورع سبق الدرلاء خيرا نجيته خيرا حقا خيركا يره ما نتافه ومن يعمل قف يسميه مثقال درية لورع سبق الدركت وعلاه شر من شر الحق و شر تقفك كساميا يره أصلابه أركيا زلزالك والقلد من تقلقاتنا إلى أولي سبحانه إذا زلزلة الأرض مركز للورو زلزالك اللبدة من تقلقاتنا شيء غالب مركز لتقلقاتنا من تقلقاتنا من تقلقاتنا و هذا يجب أن تقلقاتنا الشيء يطلق على بَدَقَاجِين عُمَّ مَنَاسِبَ عَلَى بَدَقَاجِينَا وَمِئَاتُ وَيْمَر بَدَقَاجِين تِيبَ عُمَّ واخرا تشات الارض ارض على صابحه وكونه صابحه من الموت وقال الانسان سانكره ويريده مالهم عاوز ماضي دي سيره مره مره او نفقه الفزعه طاسويه ما امد لوو دمنه او مده لوو ارغغها وقال الانسان لكن اخر مدي لوو سوخ هيته وا وقال الانسان انسان كي نه ويرهدو مال ها رب قوس ناوي ملك و irauhu il-subhana yawma id-nar ka'thadithu aghlabu wahay kashaykayna akhbaraha warakeedi o loole jeedo bima a'malal a'miluna ala dhahriha wa hi aybatu kurki baqsa mayya wa allahu hi qatkeela wa hasu malin hebel haben hebel ma kan hebel wa ku samay mid mid abu samayna fas samayla إنه سمس لهم معاسي السماء بهم هل كانت كلهم من قلتك أن تكون دول سبال تهي هذا الشهيد يا مرقاتيه قعناها يا اللغاها يا مرقاتيه مقارك يا شركة يا مرقاتيه طفتاً ميلوه كلهم تعمل جراني قف ربي حاسنه هو قف أوحا أن أحيو ذلك لها أغلق سببت ذلك أغلق حبي أحيو ذلك محللت ذلك أي أمرها بالكلام وأدين الله بأن تخبر بما أمل عليها ربي يا أمريني هذا الشهر أفصحي إني كوهرمت ويحب الدشي للمسمين أي أمرها بالكلام وأدين الله بأن تخبر بما أمل عليها إرعون إله سبحانه يا مايذ المال كاف يزدر الناس دك ويفلينو امبوق في الحساب قلت حساب الكسر فليني كسو, كسو دقاقيان اشطات ققو خليه او دك اسم نوخ ما هاني انت اسوا فسنيد واخ وين قاين قاين سبحانه يا يهود يا نصارى يا منافقين تي مجرمين ق وقهر الصالحين ما حي وصور في وصورين ليوروا ان لا تصدرد اعمالهم جزاء اعمالهم اعمليكم بدونك ان كشقييه ابا في سيره تص من جنات النار فطلبوا واحد كشقيده او حدسن هذه هذه قال تعالى له في فمن يعمل قط الا قط في السميه ميثقال ذره دورسه كدرله خيرا من جهتي خيرا حق خير, خير, خير كانت قسميه يره واكرا ومن يعمل قرص سميه ميثقال ذره دورسه كدرله شرا الله عليه وسلم وحكوط المعامل هذه الآية الفاذة الكامعة حديثك المسلم ونحن أخبرك إذا كنت دمعتك فرطوه كوهر فرسك أسقفك أجر كاسوك هلا فرسك أسقفك هاستدنبي كوية فرطوه كوهر حديث أروها بركاسة دمعتك دمعت ما بوهر رسول الله عليه وسلم ما أنزل الله فيها شئر دمعتك bakka haysta siday ajarka iyo dami al wa وقعت وحي كتتيل اراك معني يزواق بخين بغير خير مغشقهيرو عمل اصغر قول بيلو عباده سوبيده هذا خير مغشقهيرو عمل اصغر ام حري سبتر خيره سوبيدوا هذا خير مغشقهيرو ارك هذا شق مغشقهيرو اك وخا عروان جرى المركه اشكال خان اييرهدي قالك عبد الدونكا ونااسمهيو عاقله مركه هاد العاقل و اركه ماشي الله واخوين قفكم قالك عبدو ما تيجي كترنا الاصين الاصين لكن اقره ابا المر يك به له يو قال ني مده دي دي اه قال